ذلك أدنى أن يأتوا بِالشَّهَادَةِ على وجهها أو يخافوا أَنْ ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين